124. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 125. نَخَافُ نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطيرا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَنَفْقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَذَأَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتَ وَحَرِيرًا مُتَكَيِّنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ لا فيها شمس ولا زمهريرا وبانية عليهم ظلالها وذللت كطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت 114. قوارير من فضة قدروها تقديرا 115. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 116. عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسرتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب صدّس خبروا واستبرقو وحلوا أساوير من فيضة وحلوا أساوير من فيضة وتقاهم ربهم شرابا طهورا